فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الفريقين أحصل لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق نحن نقص عليك نباهم بالحق.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 اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 نعم الثواب وحسنة مرتفاقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابه وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختلط به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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما في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 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَغْبِقًا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا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 واتخذوا آياتي وما أنذروه زوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرضا عنها ونسي ما قدمت يداه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 فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَعْتِنَى غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاحٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ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 اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبارا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَهُ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَتَخْذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءِ إِنَّ أَعْتَدَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قدمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلوات